إله واحد وليس آخر سوى إله واحد ولا يوجد آخر سوى فهذا منتهى التوحيد هذا فعلا رد على النصارى بصريح الانجيل كما قال الغزالي في كتابه الشهير القول الجميل على أو الرد الجميل على من قال بإلوهية عيسى بصريح الإنجيل في أكثر من هذه الصراحة بتوحيد الله بأنه إله واحد لا أعتقد أنه توجد صراحة أكثر من هذا فكيف يستحيل إلى ثلاثة أو اثنين أو ثلاثة جاء في في إنجيل متى أيضا هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل يعني نبي هو نبي من البقية الأنبياء فكيف النبي يصبح إلها النبي مرسل من الله وجاء في إنجيل لوقا قد خرج فينا نبي عظيم أيضا هذا تأكيد على نبوة عيسى المسيح هو بشر رسول ويروي لوقا عن عيسى قوله لا يمكن ان يهلك نبي خارج اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء وراجمه المرسلين فهذا تاكيد من المسيح بنبوته بانه نبي من سلسله هؤلاء الانبياء الذين مروا على بني اسرائيل ويروي يوحنا ان هذا هو بالحقيقه النبي الآتي الى العالم نبي قادم آت الى العالم فهذا تاكيد اخر من الأناجيل على نبوة عيسى ويروي يوحنا عن عيسى وانا انسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعه من الله إنسان سمع الحق من الله فكلمكم به هذا جدا مهم أنا إنسان في تصريح أكثر من ذلك فكيف أحال الإنسان إلى إله؟ هو رسول بشر له الطابع البشري لكن هنالك الاصطفاء الالهي اصطفاه من بقيه الخلق ليبعثه نبيا رسولا فتاكيد هذا بالانجيل يوحنا ان فيما رواه عن عيسى انا انسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعه من الله في التمييز بين الانسان وبين الله ايضا يروي يوحنا كذلك عن عيسى اني اصعد الى ابي وأبيكم والاهي وإلهكم هو ليس ابو وحده ابوكم ايضا الابوه هنا معنويه بمعنى العطف فسرها ما يعني ممكن ان تجد تفسيرا لها معروف حنان الابوه على البشريه ابي وأبيكم لا فمو فقط هو فلما لا يكون هؤلاء ايضا هم ابناء الله بالمعنى التاليهي الذي فسروه المعنى الجسماني حتى والهي وإلهكم هو اله يعني هنا انسان يتكلم عن اله وينطق عن الله وفي تمييز وفاصل كبير بين الله وبين الانسان فكل هذه النصوص التي هي من صريح الإنجيل أو من صريح الأناجيل ترد على من قال بإلوهية عيسى وإعطائه مستوى من التأليك لله جل وعلا هذا أهم نقد من من واقع الأناجيل لأن الأناجيل اختلط فيها الحق بالباطل ولكن بقيت بعض العبارات الحقيقية يبدو بقيت موجودة لكنهم لم يشاءوا التوفيق بينها فأضاف العقائد الأخرى التراكمات الوثنية وهذا دخلت وأضافوها في هذه الأناجيل ظهر التحريم لكن تشاء إرادة الباري أن تظهر الحق حتى من بين أسطر التحريف. بقيت هذه العبارات التي غسلوا عنها لا أدري كيف قال لأن لا تتسبق الحقيقة التي أو مع العقيدة التي يقررون. هذا فيما يخص إلهية المسيح ونقدها من قبل يعني بصريح الأناجيل نفسها. واليوم نتكلم عن أحد العقائد الرئيسية للمسيحيين وهي صلب المسيح للتكفير عن خطيئة البشر قصة الصلب والتكفير والخطيئة أو الخطيئة الأصلية هي في الحقيقة الخطيئة الأصلية فكرة الخطيئة يرى المسيحيون أن البشر قد لوثوا بالخطيئة الأصلية منذ عهد آدم فهم ملوثين بهذه الخطيئة ومحكوم عليهم بالشقاء حتى ظلوا كذلك حتى رحمهم الله فأرسل ابنه الوحيد ففداهم به من غربه الشديد تعلمون قصة الخطيئة وكيف أن آدم أخطأ وأكل من الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها كان جزاؤه أن أخرج من الجنة التي كان فيها وانتهى الأمر عند هذا الحد لكن رتب المسيحيون على ذلك عقيدة الخطيئة والأصلية وأن المسيح جاء ليكفر عن خطايا البشر بهذه الخطيئة ولنتعمق في هذا الموضوع فنرى أكثر أن أساس هذا الموضوع عند المسيحيين أن من صفات الله العدل والرحمة بمقتضى صفة العدل كان على الله أن يعاقب ذريه آدم بسبب الخطيئة التي ارتكبها ابوهم فطرد من الجنة واستحق هو وأبناؤه غضب الله بسببها على صفة العدل يعني هذا عدل من الله أن يعاقب ذرية آدم بسبب الخطيئة التي ارتكبها أبوهم سنرى أن ذلك لا مبرر له ويتنافى أصلا مع العدل ومن مقتضى صفة الرحمة هنالك عدل ورحمة كان على الله أن يغفر سيئات البشر ولم يكن هنالك للطريق أو من طريق للجمع بين العدل والرحمة إلا بتوسط ابن الله هنا جاءت الواسطة وقبوله أن يظهر في شكل إنسان وأن يعيش كما يعيش الإنسان ثم يصلب ظلما ليكفر عن حطيئة البشر هذه الخطيئة الأصلية أو تكفير عن الخطيئة عند المسيحيه ورد في العهد الجديد ما نصه لهذا كان المسيح هو الذي يكفر عن خطايا العالم وهو الوسيط الذي وفق بين محبة الله وبين عبده ورحمته إلى آخر النص الوارد في الإنجيل يعلق القس إبراهيم لوقا أن المسيحية تعلم أن الله لكي يجمع بين عدله ورحمته في تصرفه مع الإنسان عقب سقوطه دبر طريقة فدائه أن هناك تخطيط لقضية الفداء وفداء المسيح للإنسان بتجسيد ابنه الحبيب وموته على الصليب نيابة عنا هكذا يقص هذا القسلوق وبهذا أخذ العدل حقه وتكملت الرحمة فنال البشر العفو والغفران وهذه هي نظرية الفدية أو الفداء فداء الانسان فداء ابن الابن الابن اللي هو المسيح للبشر كافر فداهم بنفسه ليكفر لا ندري على اي اساس نرتب هذه العقيدة وعلى أي أساس أن يوصم جميع بني البشر بالخطيئة لأن واحدا منهم ارتكب خطيئة معينة والقرآن الكريم يقول بحق وبصدق وبأمر يتسق مع كل منطق وشريعة ولا تزر وازرة وزر أخرى لنرى صورة المسيح عليه السلام كما ترويها الأناجيل أثناء حينما جاءوا به ليصلبوه تروي صورة مر بها المسيح صورة تشعر لها الأبداء شديدة وقاسية جدا. هذا في إنجيل متى حينما سلم يصف حينما سلم المسيح إلى الوالي بلاطس. يقول قال الوالي للشعب ماذا أفعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قال له الجميع وكان اليهود يصيحون ليصلب فقال الوالي وأي شر عمل فكانوا يزدادون صراخا قائلين ليصلب فلما رأى الوالي فلما رأى بلاقص أن كلامه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغبا أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا إني بريء من دم هذا البار أبصروا أنتم فأجاب جميع الشعب وقالوا دمه علينا وعلى أولادنا وقد نقلت لكم هذه العبارة التي رددها اليهود حينما حاول الوالي لم يكن مقتنعا بصلب المسيح لأنه رأى فيه شخصية خلقية ولم يؤذي إنسانا ما هذا إنسان ولا هذا أحد كان يحث الناس على الخير التمسك بالقيم الفاضلة وكان صاحب رسالة خلقية فكان الوالي ماني الطف وأرأف وأحن من هؤلاء اليهود قالوا دموا علينا وعلى أولادنا حينئذ جلد الوالي يسوع وأسلمه للصليب فأخذ عسكر الوالي يسوع أخذوا الجنود إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة كتيبة الجن فعروه وألبسوه رداء قرمزيا وظفروا إكليلا من شوك ووضعوه على رأسه ووضعوا قصبة في يمينه وكانوا يجثون قدامه ويستهزئون به قائلين السلام يا ملك اليهود وبصقوا في وجهه هذا ما يروي انجيل متة وأخذوا القصبة وضربوه بها على رأسه وبعد أن استهزئوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلب وأعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب ولما ذاق لم يرد أن يشرب هذه الصورة البشعة يترويها الأناجيل لما لاقاه السيد المسيح عليه السلام طبعا ناهيك عن دق المسامير في أيديه على الصليب وما إلى ذلك والحقيقة يتساءل المر لا ندري لست أدري ما الذي حدا بالمسيحيين أن يصوروا نبيهم أو إلههم هذا التصوير البشع وأي مفكر أو أي إنسان يمتلك درة من التفكير لابد أن تخطر على ذهنه الأسئلة التالية هذه الصورة ادعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة وأي عدل وأي رحمة في تعذيب غير مذنب وصلبه هو مو مذنب ما, ال... ما هي صفة الرحمة في تركه على هذه الحال قد يقولون إنه هو الذي قبل ذلك ونقول لهم ان من يقطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر مذنب ولو كان يريد ذلك المنتحر ليعذب نفسه هنا مبدأ رباني سارت عليه ولا تلقب أيديكم إلى التهلكة كيف يعذب نفسه هو يقبل بذلك يقبل بكل هذا اللي حصل عليه حصل ما حصل له من قبل اليهود وجند الرومان الأمر الثاني إذا كان المسيح هو ابن الله المناقشة هذه ناقشت حقيقة الصلب إذا كان المسيح هو ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت الرحمة حينما كان الابن الوحيد يلاقي دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية ثم الصلب مع دق المسامير في يده ألم يستطع الباري سبحانه أن يخفف عنه هذا العذاب و أو ينفيه عنه راسا اي عدل ويقول لك عدل ورحمة وين العدل والرحمة في هذا في هذا فيما لاقاه من من صنوف العذاب والسخرية والاستهزاء الذي هو امر من من العذاب البدني ياتوا به امام الناس ويعروه ويضربوه وهو من هو معروف من من من هو المسيح كان صاحب قداسه عند عند ارباب الهيكل عمر 12 سنه وكان يناقش الكهنه في قضايا لاهوتيه عميقه ثالثا الامر الثالث من هذا الذي قيد الله جل جلاله وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما يعني هنا صارت صفة إلزام لله سبحانه وتعالى أنه إلزام للعدل والرحمة والتوفيق بينهم عن طريق المسيح كان ممكن يختار طريق آخر ايش معنى هذا الطريق اللي ألزمت به الأمر الآخر النقطة الرابعة يدعي المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب بسبب خطيئة أبيهم وفي أي شرع يؤخذ الأحفاد بأخطاء الأجداد حتى الكتاب المقدس ينص على أنه لا يقتل الآباء عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان بخطيئته يقتل عجيب يعني هنالك تناقضات في صميم يعني عقيدة ناقض نص الإنجيل كل إنسان بخطيئته يقتل وكل واحد مسؤول كل ألزم له طائره في عنقه كما ورد في القرآن الكريم وكل واحد معلق بخطيئته يجازى عليها ويقتل بسببها أو لا يقتل أو يعاقب لا يؤخذ الآباء بذنب الأبناء ولا الأبناء بذنب الأولاء الأباء فكيف, أباحوا فكيف صار هذا المرسوم ناقضوه وقالوا أن ذرية آدم لزمهم العقاب وهم يجب أن يعاقبوا بسبب خطيئة أبيه آدم خامسا إذا كان صلب المسيح عملا تمثيليا على هذا الوضع فلماذا يكره المسيحيون اليهود ويرونهم آثمين معتدين على السيد المسيح فعلا إذا هي الشغلة مجرد مسرحية مثلت لكي يفدي يعني لكي يكفر المسيح عن خطيئة البشر وأن الله رتب هذه القضية ترتيبا فلماذا هذا الكره لليهود إذا الدولة لا ذنب لهم الشغلة مخططة مدبرة فقط للتكفير وأن هذا يفدي بجسد البشرية فلما؟ لما كان هذا الكره المتبادل بين المسيحيين واليهود يرونهم اثمين معتدين إذا كانت هي الشغلة مسرحية تمت في ذلك العصر في ذلك الوقت من عمر الدولة الرومانية من هذه الفترة الزمنية من التاريخ فلما يحمل المسيحيين حتى وقت قريب حتى منذ شهور حينما أصدر باباروما منشورا أو صك بتبرئة اليهود من دم المسيح. طبعا لم تشاركه كل الكنائس في ذلك. بقية الكنائس الشرقية أو في أوروبا الشرقية الأرثوذكسية لا لم تصدر مثل هذا المرسوم. هل كان نزول ابن الله وصل به هو الطريق الوحيد للتكفير عن خطيئة البشر أو كانت هناك وسائل أخرى تؤدي نفس الغرض إذا كانت القضية هي التكفير عن خطيئة البشر فهل هذه الطريقة الوحيدة أن ينزل ويصلب ألا أما كان الباري سبحانه وتعالى قادرا على أن يوفر طريقة أخرى يقول بولس الصباط أن الله على وفرة مال له من الذرائع إلى فداء النوع البشري قد شاء سبحانه أن يكون الفداء بأعز ما لديه لما فيه القوة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعا عجيب يعني يفدي عزما عند لتحقيق الغرض لكن عند أسهل وأقل من ذلك لما لا يفدي؟ الاعتراض يقول أن العاقل والحكيم إذا كان يقدر على دفع الضرر بخسارة ضئيلة لا يدفعه بخسارة الجسيم الله سبحانه وتعالى قادر أن يدفع ذلك الضرر ذلك تلك الخطيئة بخسارة أقل هذا منطق العقل والله عاقل وحكيم مثال الحكمة فكيف يدفع الضرر بأعز ما لديه إذا كان عنده هو يقول يعترف الأب بولس إصباط يقول على وفرة ما له من الذرائع إلى فداء النوع البشري عنده ذرائع ووسائل كثيرة يمكن أن يفدي بها النوع البشري فما, فما الذي أدى به إلى أن يذهب هذا المذهب بأعز ما لديه الأمر السابع في نقدنا لفكرة الخطيئة إذا كان الكلمة المسيح هو كلمه الله قد تجسد لمحو الخطيئة الأصلية فما العمل في الخطايا التي تجد بعد ذلك وهذا يعني هذا دائما سئلوا هذا السؤال في خطايا كثيرا مستجدة في فيما بعد يجيب القصب والإصباط إذا عاد الناس إلى اجتراح الخطايا فالذنب ذنبهم لأنهم أنسوا النور وعشوا عنه مؤثرين الظلم بإرادتهم ألا ترون كيف يعمل المسيحيون لتبرير خطيئة واحدة ارتكبها آدم ومحوها بينما تبقى ملايين الخطايا بلا تبرير حين أن بعض ما اقترفه المسيحيون بعد الصلب على زعمهم اقسى من عصيان ادم كم من خطايا ارتكبها المسيحيون وأولهم بابوات روما حينما جندوا جيوشهم وخيولهم لتغزوا العالم الإسلامي وترتكب المذابح والفضائع حتى أنهم قتلوا كل من لجأ إلى بيت المقدس من المسلمين نساء ورجال وأطفال وكانوا يعدون بسبعين ألف حتى غاصت خيولهم سنابك خيلهم بدماء المسلمين وهذا نص من رسالة أرسلها أحد لعله شار قلب الأسد حينما استفسر منه باب روما الذي كان يتابع المعارك من مكانه في الفاتيكان في روما يستفسر عن حال الجيوش الصليبيه وحال المسلمين قال إذا أردت أن تعرف حالنا وحالهم فإن سنابك خيلنا تغولوا ببحر دمائهم فهل هنالك خطيئه واثام واثم اكبر من هذا الاثم فيسر البابا بهذا النص وبهذا الكلام افرضهم يا اخي كفار أفرضهم اي شيء هل تجوز لك ان, أن تسبح ببحر دمائهم وتنتشي مصاصو دماء انت ام ماذا ام ممثل الرب كما تدعي ونسبوا لك العصمه بابوات او نسبوا لهم العصمه ينطق عن الرب جل وعلا ان ينطق عن عنه مثل هؤلاء مثل هؤلاء المصاصين الدماء ف يعني فعلا ما ارتكبوه بعد الخطيئة اضعاف اضعاف ما وهذا تبرير تبرير تبرير يعني غير مقنع بل ان هنالك تبريرا اخر اعترض بعضهم اعترض بعضهم ان الفديه قد تمت ولكن الشرور لم لم تزل ما زالت الشرور فأجاب اللاهوتيون رجال اللاهوت بأن هذه الفدية قد تمت لنفع الكنيسة لا لنفع الجنس البشري هذا رأي آخر نص وأن دم المسيح أصبح خبزا محفوظا لها وحدها توزعه على من يطيعها حتى هذه يريدون أن يرتبوها حتى تصبح الكنيسة هي باب باب مفتاح الرحمة والغفران لبني البشر يعني هو النفع الكنيسه ما قالوا من الشرور ما زال تمر رغم فداء المسيح لل... لا قالوا عندنا خبز المسيح الدم المسيح صار خمرا او خبزا محفوظا للكنيسه توزعه على من يطوق كلام يعني حديث خرافة يا أم أمرك كما يقال لا يمكن أن تناقش الحقيقة لا أريد أن أفصل كثيرا لأن هذه مسألة يعني باطلة من عدة وجوه هناك وجوه كثيرة لأيضا تفنيد هذه القضية منها أن كون الصلب إذا كان الصلب صلب عيسى كفارة لخط كفارة لخطايا البشر فلا يفل ذلك من صورتين أن يكون الصلب كفارة لذنب واحد هو الأكل من الشجر المنيع عنها وهنا نسأل إذا كانت المسيحية قد وجدت تبريرا لذنب واحد فما هو تبرير آلاف الذنوب العظيمة التي حصلت قبل صلب المسيح وبعده كيف نجد هذا التبرير طيب أن يكون الصلب كفارة, كفاره لجميع الذنوب باعتبار أنها ترجع إلى جذر واحد هو خطيئة آدم وهذه الصورة أيضا تنطبق على فرضين الفرض الأول أن يكون صلب عيسى كفارة لجميع الذنوب سواء, سواء فيها تلك التي حصلت قبل عيسى والتي ستقع بعده إلى يوم القيامة وهنا نسأل إذن فما فائدة القيامة والحساب وما معنى جلوس المسيح على يمين أبيه ليحاسب الناس فعلا اذا هو كفر عن جميع الذنوب وحتى الذنوب التي ستقع بعده الى يوم القيامه فما معنى اصلا يوم القيامه ما ما في دعينا لبطل الثواب والعقاب كما يروى عن الامام علي وسقط الوعد والوعيد هم يقولون أن المسيح سيجلس على يمين أبيه ليحاسب الناس فما معنى محاسبة الناس بعد أو خلص الأمر الآخر أو الفرض الثاني أن يكون صلب المسيح كفارة للذنوب السابقة عليه فقط أما اللاحقة فهي باقي على حالها وهنا نسأل أو يثور السؤال لماذا لم يقتضي العدل الإلهي ورحمته؟ حادثة تكفير ثانية لهذه الذنوب هذه الذنوب اللي بقت هم يطلع أيضا يفرج لها يفسر أو يرتب لها تكفرا ثانيا من قبيل التكفير الذي رتبه عن طريق صلب المسيح ثم أين كان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم حتى صلب المسيح معنى هذا أن الله بقي تعالى جل شأنه عن ذلك حائرا بين العدل والرحمة آلاف السنين حتى قبل المسيح منذ حوالي ألف عام أن يصلب للتكفير عن خطيئة آدم يعني هذا أمر أيضا لم تزد خطيئة آدم عن أن تكون أكلا عن شجرة منهي عنها وعاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة وهو عقاب كافي وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه، وكان أن يستط وكان يستطيع أن يفعل بآدم أو بحواء أكثر من ذلك. هو اختار هذا العقاب. فلما أنتم ترتبون عقابا آخر؟ خلص هذا عقاب واعتقد أن العقاب يجب بعد خلص ما ما فيه. عقبهم على ذلك واختار هذا العقاب. فما هذه القصة التي افترعت؟ ومن العجيب أيضا أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر اللاهوتي وهو خطيئة آدم وغضب الله على الجنس البشري ظل مكتوما عن كل الأنبياء السابقين ولم يكتشفوا إلا الكنيسة بعد حادثة الصلب كل الأنبياء ما عرفوا سر الخطيئة بس الكنيسة عرفتها هذا السر اللاهوتي ثم لماذا هذا الإصرار أيضا على اعتبار البشر مبنبين كلهم بصورة قطعية مستحقين للهلاك الأبدي إصرار عجيب يعني يتنافى وما يظونه من المحبة وهذا كل هذه المناقشات وكل هذه الأمور تجعل الفكرة الخطيئة الفكرة متهافتا علميا وعقليا ودينيا حتى سنكمل حديثنا في المحاضره القادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته